لا علشان الكبار ولا علشان الصغار من حشم نفسه حشمها وهانها من هانها القلوب اللي تحشى والعقول اللي تدار ما تميز فيه وفي الناس من خوانها ولو تعرف الهذروية ويش لذة الاختصار كان عيمت لو ادم واجد شيخانها تكبر النفس الكبيره بين غار وبين نار غارها كبار ونوش ونوشهان ايرانها والنفوس المستريحه ما تحاتي ويش صار لا تجازي من يعنيها ولا منعانها يبني ابن ادم ويدري كل ما يبني دمار ما يحب الله من الأعمال غير بحسانها لا جفتك الدار فارقها وبدال الدار دار الصبر عنها ولا صبرك على حقرانها قارب طوال العمار وجنب طوال العمار كان في البستان وردة شوكها بوزانها والدفاعات القوية ما يفككها الحصار حتى لو طروادة تهوز العرب بحصانها واختلاف الراي نعمة انعدام الراي عار والجمال اللي يتحمل وحملة حشوانها والكرامة ورأس مال وكان رأس المال طار لا يعز الله دار ما تعز إنسانها الحفاوة والصداقة والمحبة في النهار والقلوب بيوت ليل سكرت بيبانها الحفاوة والصداقة والمحبة في النهار والقلوب بيوت ليل سكرت بيبانها والغرور أول دخول الرجل دائرة البوار راح يرفع من قدر نفسه هو الطاشانها الغرور أول دخول الرجل دائرة البوار راح يرفع من قدر نفسه والطاشانها والغضب سيف الجهالة كل ما سل استدار وبت يمنى لو حتبة وسلمت عدوانها والخطى يدمح الى من عقبة حسن اعتدار ما يساوى البوح بالزلة معاج احدانها والصغر مو سفاها والكبر مو بوقار كم كبير سايق الروحح على نقصانها والهوى تفسيره اصعب شيء وكباره كبار خلد التاريخ ناس انخلدت خلانها والتطور عند بعض الناس يعني لا تغار غض طرف وكف يدك ولا تمس عنانها وفك بنتك في الشوارع مثل تكسير جار ولا تدخل لا بقصتها ولا بفستانها كل شيء التطور عند بعض الناس يعني لا تغار غض طرف وكف يدك ولا تمس عنانها خل بنتك في الشوارع مثل تكسير جار ولا تدخل لا بقصتها ولا بفستانها كل شيء نحسب انه مستحيل يصير صار يلا يستر الوجيه المؤمنه بايمانها المجامل في الأمور العابرة ما لها مضار من يصارح كل خلق الله هي بيخسران أبوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بينكود اثنين وعشرين سبعين سبعين سبعة أي عبد الله